يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلوا اولادهن وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَاعِهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما ياس الكفار من اصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم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 أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهذى القوم الفاسقين.